ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معشر الاخوه الكرام انتهينا من دراسة المقدمة لتفسير كلام الله جل وعلا والمقدمة دارت على أمرين اثنين على منزلة كلام الله جل وعلا وأثره في قلوب العباد وعلى بيان الطرق الحكيمة في تفسير الآيات القيمة الكريمة وهذان الأمران أخذ معنا مدارستهما سبعة دروس متتالية ونبدأ الآن في تفسير سورة لقمان التي وقع الاختيار على البدء بها وقلت إن الذي دعاني للكلام عليها دون غيرها ثلاثة أمور أولها ما كنت أشرت إليه سابقا في الدرس الماضي وهو أمر قريب قريب أنني كنت أتصفح سير أعلام النبلاء في الجزء الحادي عشر في الجزء الذي فيه ترجمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله ونضر وجهه ونور قبره وقع نظري على ترجمة عبد صالح وهو حاتم الأصم نعت بأنه لقمان هذه الأمة فقلت لعله في ذلك إشارة إلى أن نبدأ بتفسير هذه السورة قبل غيرها وتقدم معنا شيء من الإشارة إلى أحوال هذا العبد الصالح الذي لقب بلقمان هذه الأمة محمدية على نبينا صلوات الله وسلامه كما وجد لقمان في الأمم الماضية في هذه الأمة نعت, ب... نعت عبد صالح بهذا أمنعت ووجدت فيه الحكمة كما وجد في ذلك العبد الصالح وتقدم معنا أنه توفي سنة سبع وثلاثين ومئتين للهجرة عليه رحمة الله قلت وقد نعت في هذه الأمة عبد آخر صالح مبارك بأنه حكيم هذه الأمة وهو أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثوب وتوفي سنة اثنتين وستين على المعتمد وقيل كانت وفاته قبل الستين قبل موت معاوية رضي الله عنهم أجمعين أما السبب الثاني فقلت هذه السورة التي سميت باسم هذا العبد الصالح لقمان فتشير إلى حكمة هذا العبد الصالح ونحن في وقت ينبغي أن ننتبه إلى الحكمة لنضع الأمور في مواضعها وقلت لا أعلم عصرا جرى فيه الخلل والفساد والاضطراب وانقلبت فيه الموازين كالعصر الذي نعيشه في هذا الحين ورحمة الله على الإمام أحمد عندما يقول إذا رأيت شيئا مستقيما فتعجبوا فكيف يكون حاله لو رأى زماننا أسأل الله العافية والسلامة وحسن الخاتمة وان يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وان لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا ونجعل يجعل خير أيامنا يوم لقاه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأما السبب الثالث فهذا ما سنتدارسه في هذا الدرس إن شاء الله السبب الثالث قلت إن سورة لقمان سورة مكيه وحقيقة ينبغي على المفسر إذا أراد أن يبدأ بتفسير كلام الله جل وعلا أن يوجه أنظار المستمعين وأنظر من يتدارس معهم إلى طبيعة القرآن المكي لا سيما في هذا العصر كيف كانت الأمة ضالة حائرة تائهة ضائعة فاهتدت بهذا القرآن بالقرآن المكي الذي نزل عليها فترة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة رسولا ونبيا مدة ثلاث عشرة سنة فسورة لقمان سورة مكية وحالنا كما قلت يزيد على حال الجاهلية قبل بعثة خير البرية عليه صلى الله عليه في الفوضى والاضطراب فينبغي أن نبدأ بسورة مكية لعلها تعالج داءنا ويكون فيها دواءنا سورة لقمان سورة مكية والقرآن ينقسم إلى قسمين إلى مكي ومدني ولعلمائنا الكرام في ضبط كل منهما ثلاثة أقوال منهم من لاحظ الإخوة الكرام الذين هم في مؤخرة المسجد إن شاء أن يحضروا معنا وإن شاء فليتفرقوا عن أنفسهم ولا يشوشوا علينا لهم في ملاحظة المكي في ضبط المكي والمدني ثلاثة أقوال بناءا إما على ملاحظة المكان أو الزمان أو المخاطب فقيل بناءا على ملاحظة المخاطبين ما فيه يا أيها الذين آمنوا مدني وما فيه يا أيها الناس يا بني آدم مكي والسبب في هذا أن أهل المدينة مجتمع إيماني مسلم فخوطبوا بوصف الإيمان والإسلام وأما في مكة فالأمة مشركة ضالة تائها يخاطبهم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس وريشة لباس يواري سؤاتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان فيخاطب أهل مكة بما ليس فيه وصف الإيمان لأن أكثرهم ليسوا على صفة الإيمان فقيل ما فيه يا أيها الذين آمنوا مدني وما فيه يا بني آدم يا أيها الناس مكي وهذا في الحقيقة ليس بمسلم وهو ضابط غير سديد وهو مردود لأنه ليس بجامع وليس بمانع ليس بجامع وليس بمانع فعندنا سور ليس فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا بني آدم وليس فيها يا أيها الناس ففي أي الأقسام سندخلها فما جمع إذن جميع أنواع التعريف في المعرف عندنا سور ليس فيها يا بني آدم ولا يا أيها الذين آمنوا فإذا لا تدخل في المكي ولا في المدني وعندنا سور في كتاب الله جل وعلا فيها يا أيها الناس وهي مدنية بالإجماع كسورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وعندنا سور فيها يا, بني يا أيها الذين آمنوا وهي سور مكية فإذا هذا غير جامع لا يجمع جميع أنواع التعريف في المعرف وهو غير مانع لا يمنع من دخول المكي في المدني ولا المدني في المكي وعليه فهو ضابط غير معتبر وقيل في تعريف المكي والمدني ما نزل في مكة وفي ضواحيها فهو مكي وما نزل في المدينة وفي ضواحيها فهو مدني وهذا لاحظ المكان كما أن التعريف الأول لاحظ المخاطبين وهذا أيضا تعريف غير سديد لأن هذا وإن كان مانعا من دخول غير المعرف في التعريف فما نزل في مكة مكي وما نزل في المدينة مدني لكنه ليس بجامع هو مانع لا يدخل القسم المكي في المدني ولا المدني في المكي لكنه لا يجمع أيضا جميع سور القرآن في هذا التعريف فعندنا سور في القرآن نزلت لا في مكة ولا في المدينة نزلت في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام كسفرته إلى تبوك عليه الصلوات الله والسلام فإذا هذا في أي القسمين ستدخل ستبقى إذا خارج من القرآن المكي والمدني فهو وإن كان وإن كان مانعا من دخول غير المعرف في التعريف لكنه ليس بجامع ويشتعرط في قبول التعريف أن يكون جامع مانعا يجمع أنواع المعرف في التعريف ويمنع من دخول غير هذا النوع في هذا النوع وعليه الاعتبار الثالث والمعتمد في تعريف القرآن المكي والمدني فما نزل قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مكي وما نزل بعد هجرته عليه صلوات الله وسلام فهو مدني وإن نزل في مكة لأن الملاحظة في هذا التعريف الزمان للمكان ولا المخاطبين وهذا في الحقيقة جامع مانع جامع جميع سور القرآن وقسمها إلى قسمين مكي ومدني ومنع من دخول غير المعرف في التعريف فالمكي مكي قبل الهجرة والمدني مدني بعد الهجرة في أي مكان النزل وهذا التعريف كما قلت هو المعتمد بناء على ملاحظة الزمان السور المكية المتفق على أنها نزلت في مكة 82 سورة والمدنية المتفق على أنها نزلت في المدينة أي بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الضابط الذي اعتمدنا عليه وعولنا عليه الذي نزل بعد الهجرة 20 سورة باتفاق وقبل الهجرة 82 بالاتفاق والمجموع 100 سورتان بقي معنا إثنتا عشرة سورة اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية مكية أو مدنية إثنتان وثمانون مكية بالاتفاق عشرون مدنية بالاتفاق إثنتا عشرة سورة جرى الخلاف فيها هل هي مكية أو مدنية وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما كما في طبقات ابن سعد سأل أبي بن كعب عن السور المدنية فقال إنها سبع وعشرون سورة وعليه زاد على العشرين سبع سور منه الذي اختلف فيه فيصبح إذن عدد المدني سبع وعشرون وزد خمسة على الثنتين والثمانين سبع, وثمانون سبع وثمانون مكي سبع وثمانون مدني سبع وعشرون مدني وسبع وثمانون مكي على هذا والعندة في كون هذه السورة مكية أو مدنية عند العلماء النقل للعقل والرواية للرأي فلا دخل للاجتهاد في هذا على الإطلاق والنقل يؤخذ من طريقين لا ثالث لهما إما من الصحابة وكلامهم في هذا له حكم الرفع المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهم الذين شاهدوا وقائع التنزيل ونزول القرآن الجليل أو من أقوال التابعين فلكلامهم حكم الرفع لكن المرسل حكم الرفع المرسل لعدم الاتصال وتقدم معنا يؤخذ بقول التابعي في التفسير إذا كان من أئمة التفسير أو إذا لم يكن من أئمة التفسير وتعزز بمرسل آخر كما تقدم معنا والسورة تسمى بأنها مكية أو مدنية بأحد اعتبارين عند أئمتنا من الصحابة والتابعين إما باعتبار الفاتحة وبداية السورة فإذا نزلت بدايتها في مكة قلنا مكية وقد لا تكتمل وينزل آيات منها في المدينة كما هو في سورة لخمان كما ساتينا مكية منها ثلاث آيات نزلت في المدينة المنور على نبينا صلوات الله وسلامه إنما هذا باعتبار الفاتحة الفاتحة كما قلت نزلت في مكة وكل سورة ابتدأت بحروف التهجي بالحروف المقطعة فهي مكية باستثناء الزهروين البقرة وآل عمران وفي الرعد خلاف أما ما عدا هذا من سور القرآن تسع من سورة افتتحت بالحروف المقطعة كافا يا عين صاد طاها ألف من صاد جميع هذه السور التي افتتحت بالحروف المقطعة فهي مكية وسيأتينا لما وجه الحكمة من هذا وكون هذه السورة السور نزلت في مكة ولم ينزل منها بكثرة بهذا الأسلوب في المدينة غير السورتين كما قلت البقرة وآل عمران سيأتينا وجه الحكمة في هذا عند تفسير سورة لقمان إن شاء الرحمن إذا إما باعتبار الفاتحة فالفاتحة نزلت في مكة مكية نزل شيء من السورة في مكة لكن فاتحتها وبدايتها تأخر نزولها فنزلت في المدينة فيقال لها مدنية مع أن بداية نزول آيات هذه السور نزل في مكة لكن لم تنزل الفاتحة إنما الذي نزل شيء من وسطها وأما الفاتحة نزلت في المدينة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوها في أول سورة لقمان إذن إما باعتبار الفاتحة وإما باعتبار كثرة الآيات فإذا كانت نزلت آياتها في مكة وفي المدينة فإما على حسب الفاتحة كما قلت وإما على حسب كثرة الآيات فيقال لها مكية أو مدنية إخوة الكرام ترتيب هذا القرآن بهذه الكيفية معجز بلا شك ومن تأمل حال ترتيب القرآن وجمعه وتأليفه يعلم إذا كان عنده أدنى شيء من عقل أن هذا القرآن كلام الرحمن وليس لمحمد عليه صلوات الله وسلامه فيه أي مدخل إلا البلاغ كيف هذا نبينا عليه صلوات الله وسلامه أمي لا يقرأ ولا يكتب فكان ينزل عليه الوحي ويقول للكتبة من الصحابة ضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا وضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا ما نزلت السورة إذا متتابعة سورة البقرة أول ما هاجر نبينا عليه صلوات الله وسلامه إلى المدينة نزل شيء منها ما اكتملت إلا قبل وفاته بتسعة ليال عليه صلوات الله وسلامه إذا مدة عشر سنين ينزل آيات في سورة البقرة وآخر شيء نزل من القرآن آية في سورة البقرة كما ثبت في تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آخر آية نزلت من القرآن وضعت في سورة البقرة وسورة البقرة من أوائل ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة إذا في عشر سنوات آية توضع هنا على رأس مئتين وثمانين وآية على رأس ثمانين وآية على رأس خمسين ثم تنظر بعد ذلك في ترتيب هذه السورة فتراه في غاية الإحكام والإتقان كأنها صيغة صيغة في هذا الوقت بهذه السورة هذا في الحقيقة ليس من جهد بشر إنما هذا من كلام رب العالمين فهذا هو الإعجاز وترتيب الآيات في سورها هذا توقيفي عن طريق ما أخبر به جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام بالإجناع ولا خلاف بين العلماء في هذا لكن اختلف في ترتيب السور في القرآن هل هو توقيفي أو توفيقي باجتهاد الصحابة ولا خلاف بين العلماء في الحقيقة كما قال الإمام الزركشي فمن قال إنه توفيقي أشار إلى أراد إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رمز للصحابة وأشار إليهم بترتيب السور لكن لم يقل لهم اجعلوا الفاتحة في البداية ثم البقر ثم آل عمران ثم ثم لم يقل هذا لكن رمز لهم وأشار إليهم بهذا فهو توقيفي لكن ليس عن طريق القول عن طريق الإشارة والرمز. والقول الأول يقول توقيفي عن طريق القول فلا خلاف في المآل بأن جميع سور القرآن ترتيبها توقيفي وأما الآيات في السورة فهذا توقيفي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن ربنا الجليل سبحانه وتعالى بلا خلاف فإذا هذه السور ينزل بعضها في مكة لا تكتمل إلا في المدينة لا ترى فيها خلل ولا فجوة ولا فاصلة إنما هي متلاحق بعضها ببعض الآخر يمسك بما قبله كأنها حلقة متصلة ببعضها لا تعلم أين طرفاها هذا كلام الله جل وعلا فهذا في الحقيقة من أوجه إعجاز القرآن العظيمة ونبينا عليه الصلاه والسلام كما قلت امي يقول اكتبوا هذه الايه في مكان كذا في السوره التي يذكر فيها البقره على راس ثمانين ومائتين, ومائتين ثم هم يكتبون هذا فينظرون بعد ذلك في الترتيب في غايه الاحكام والاتقان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذا الترتيب في كلام الله جل وعلا معجز من أنواع الإعجاز العظيمه إذن سورة لقمان مكية نزلت على نبينا عليه صلوات الله وسلامه قبل الهجرة هذه السورة المكية كما قلت ينبغي أن, أن نبدأ في تفسيرها وفي مدارستها لنعرف طبيعة القرآن المكي ليكون ذلك الدواء علاجا للداء الذي نعيش فيه في هذه الأيام إخوة الكرام القرآن المكي عني بثلاثة أمور هي محور القرآن المكي وهذه الأمور حقيقة بها حصلت ترغية القلوب وطهارتها على وجه التمام والكمال الأمر الأول الذي عني به القرآن المكي ودار حديث القرآن المكي حوله ربط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى ربط القلوب بعلام الغيوب هذه القلوب لابد من بنائها لأنها إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فلا بد اذا من بنائها وتطيرها من آفاتها ورعوناتها القرآن المكي بنى القلوب في مكة وطهرها عن طريقين اثنين الأمر الأول تعريف هذه القلوب وتعريف هؤلاء الناس بخالقهم جل وعلا انظر لسورة لقمان التي معنا كيف يعرفهم ربنا جل وعلا به سبحانه وتعالى أشار في هذه السورة وفي سائر السور المكية إلى أنه رب العالمين سبحانه وتعالى ومالكهم وسيدهم هو سيدهم هو خالقهم المتصرف فيهم وليس لأحد عدا شيء من ذلك يقول ربنا جل وعلا في سورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء مبارك وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل يبغالمون في ضلال مبين خلق السماوات بغير عمد ترونها هذا هو الخالق وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الجبال لتستقر الأرض ولتثبت وبث فيها من كل دابة تدب وتمشي على ظهر الأرض وأنزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 ويقول جل وعلا ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لايات لكل صبار شكور إذا هو الخالق هو الرب هو المدبر لهذا المخلوق ولأمر هذا الكون فلا رب سوى سبحانه وتعالى يبني القلوب ويطهرها عن طريق لفت أنظار الناس إلى هذه القضية فهذه المخلوقات لها خالق وهو رب البرية سبحانه وتعالى هذا الرب الذي قرر ربنا جل وعلا في هذه السور ربوبيته في السور المكية أشار إلى أنه يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقصان سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم كل شيء في هذا الكون كيف لا وهو ربه وخالقه سبحانه وتعالى وهو الغني عما سواه ومالك لكل, ومالك لكل ما في هذا الكون يقول جل وعلا إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اذا هذه صفات ربنا الجليل سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في هذا الكون وإذا أيقنت بأنه ربك سبحانه وتعالى وخلقك ويعلم جميع تصرفاتك يبنى على هذا أمور في المستقبل حصلت في الجيل الأول في الصحابة الكرام في العصر المكي رضوان الله عليهم أجمعين يخبرنا الله جل وعلا في هذه السورة المكية بأن له ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد فله ما في السماوات وما في الأرض خلقا هو خلقهم وملكا وتدبيرا لا يخرجون عن قبضته ولا عن مشيئته طرف عين إذا رب العالمين وخالق المخلوقات أجمعين يعلم كل شيء وهو الغني عما سواه وله كل شيء سبحانه وتعالى إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نفرده بالعبادة وأن نشكره على نعمه التي اسداها إلينا وهذا ما أشار إليه ربنا جل وعلا في سورة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد يا أيها الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أن يشكر لله ورأس الشكر أن توحد الله جل وعلا وأن تفرده بالعبادة وأن تسير جميع شؤونك على حسب ما يريد ربك الذي خلقك سبحانه وتعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لا ينتفع بطاعتك ولا يتبرر بمعصيتك ومن كفر فإن الله غني حميد وهكذا يقول ربنا جل وعلا ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فكما أحسنت إليك إحسانا لا نظير له فينبغي أن تشكرني وأن تفردني بالعبادة ينبغي أن تشكر أيضا من أحسن إليك بعد ذلك بتدبيري وتقديري ومشيئتي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 يتصف بكل كمال يتنزه عن كل نقصان ينبغي أن يفرد بالعبادة فلا نلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى انتهى الأمر عند هذا الحد لا القلوب لا زالت بحاجة إلى أمر رابع وهو أن هذا الرب جل وعلا الذي خلقنا وغني عنا ومالكنا وأمرنا بعبادته وتسير جميع شؤون حياتنا حسب شرعه سنؤول إليه ليحاسبنا على أعمالنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يقول الله جل وعلا في أوائل هذه السورة تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاء وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فساؤلون إلى الله جل وعلا وليست المسألة تكليف وينتهي إلى ضياع وفوت وموت لا بعث بعده لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم هذا سوء ظن برب العالمين إذا خلقنا من غير تكليف وإذا خلقنا وكلفنا ولن يبعثنا هذا, هذا سوء ظن بربنا فيسوء ظننا به ولا نقدره حق قدره إذا ظننا أننا خلقنا هملا وأننا لن نبعث بعد موتنا لنحاسب على أعمالنا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يترك سدى هملا من غير تكليف يترك سدى يموت فيفوت ولا يبعث أفهسبتم أنما خلقناكم عبث للعبث والتلهي بلا تكليف بلا أمر ونهي فاحسبتم انما خلقناكم عبثا تكلفون ولا تبعثون ولا تحاسبون كل من الامرين يستحيل في حكمه الحي القيوم سبحانه وتعالى فلم نخلق عبثا اذا رب عظيم خلقنا ويملكنا يتصف بكل كمال يتنزه عن كل نقصان ينبغي ان نفرده بالعباده سنقول اليه سبحانه وتعالى فاذا رجعنا اليه المؤمن له ثواب والجاحد له عقاب يقول جل وعلا أولئك على هدى من ربهم هؤلاء الذين هم بالآخرة هم يقنون مع ما قاموا به من الأعمال الصالحات وأولئك هم المفلحون في هذه الحياة على صراط وبينا فالضلال انتفى عنهم وهم على صراط الله المستقيم وهم يفوزون في الآخرة بجنة النعيم صنف آخر يقابل هذا ومن الناس من يشتري لهو الحديث عندما انحرف عن صراط الله المستقيم وأقبل على لهو الحديث الذميم العقيم ضل وتاه وضاع ذي عقوبه أولى في الدنيا والثانية ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين مع ضلاله وضياعه في الدنيا له ما يهينه في الآخرة والجزاء من جنس العمل فعندما أهان الحق أهانه الحق في يوم القيامة وإذا تتلى عليه آيات ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم وهكذا آيات كثيرة في هذه السورة عاد بعد ذلك إلى جزاء المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها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 في من الأمرين في بناء القلوب الإشارة إلى, إلى إلى هذا الخالق سبحانه وتعالى وما يتصف به سبحانه وتعالى وجل شأنه أرب العالمين خالق هذا الكون مالك يتصرف فيه تصف بكل كمال يتنزه عن كل نقصان ينبغي أن يفرد بالعبادة سنقول إليه ليحاسبنا على أعمالنا هذا الركن الأول. من الأمرين في بناء القلوب أما الركن الثاني فهو تعريف العباد بقدر نفوسهم كان القرآن المكي يضرب على هذا الوتر ويدور على هذا المحور باستمرار في بيان وصف الرب جل وعلا وشأنه وفي بيان وصف هذا العبد وبيان حقيقته وما ينبغي أن يحصل من صلة بين الخالق والمخلوق وبين العبد والرب سبحانه وتعالى، فأنت أيها الإنسان، وما حولك وجميع ما في هذا الكون مقصورون، مقهورون، مضطرون لما يريده الحي القيوم. لا يملك واحد أن يخرج لنفسه خروجا عن هذا طرف عين. خرج إلى الدنيا من غير اختياره، وسيخرج منها على غير اختياره. وصار في صورة شاءها الله على غير اختياره إذن عبوديتنا لربنا جل وعلا واقعة قسرا وجبرا والعباد فقراء لله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فإذا كانت العبودية الاضطراريه القسرية القهرية واقعة فانتقل منها أيها الذكي الزكي إلى العبودية الاختيارية فالثواب والمدح يحصل باتصاف الإنسان بعبوديته لربه عبودية اختيارية للطرارية لأنه ليس في العبودية للطرارية إلا الإشارة إلى أنه موجود والله يتصرف فيه كما يريد لكن العبودية الاختيارية التي تحصل بتذلل العبد لربه وحبه له من جميع قلبه هذه التي يرتبط بها الثواب وبتفريقها يحصل العقاب وبذلك يحصل المدح والذم يقول الله جل وعلا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ينقاد له من في السماوات ومن في الأرض ذليل صاغر ثم قال جل وعلا وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب سبحان الله كثير من الناس دخل في اللفظ الأول لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض وفي الأرض دخل الناس فهم يسجدون لله أرغم أنوفهم وينقادون له حسب مشيئتي شاء أم أبوا سليم قال بعد ذلك وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فلا يسجدون السجود الاول اضطراري قسري قاهري لا يخرج عنه احد فهم منقادون لمشيئتي خلق هذا ذكرا ليس باستطاعه اهل الارض ان يقلبوه الى انثى وخلق تلك انثى ليس باستطاعه اهل الارض ان يجعلوه ذكرا هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير لكن في وسع الإنسان وإن ومشيئته أن يكون صالح وأن يكون طالح أن يكون تقيا وأن يكون شقيا أن يكون صادقا وأن يكون كاذبا أن يعثر جبهته لربه في التراب وأن يتذلل وأن يتمرد على الله جل وعلا وأن يعاديه هذا باستطاعته لكنه لا يخرج عن مشيئة الله الكونية فالسجود الثاني غير الأول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب هؤلاء كلهم منقادون لقهره سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته وكثير من الناس يسجدون سجودا اختياريا فلهم السواب وكثير من الناس يمتنعون من التذلل والحب لله فعليهم العقاب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ففقر العباد واحتياجهم إلى ربهم جل وعلا هذا اضطراري في المخلوقات فالله أخص أوصافه أنه غني أخص أوصافه الغنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى حي قيوم قائم بشؤون غيره وأخص أوصاف العباد أنهم فقراء فلا بد إذن من الإشارة إلى هذه القضية في القرآن المكي ليعرف الإنسان قدره وموقعه في هذه الحياة. ولذلك العلة في احتياج هذا العالم من عرشه إلى فرشه إلى ربه جل وعلا الحلة العلة في احتياج العالم إلى الله فقر من عدى الله وغنى الله العباد محتاجون إلى الله لأنهم فقراء والعباد محتاجون إلى الله لأنه غني الغني الحميد فأخص وصف في المخلوق أنه فقير وأخص وصف في الخالق جل وعلا أنه غني عن العالمين ولذلك قال الإمام بن القيم عليه رحمة الله في طريق الهجرتين ومفتاح باب السعادتين ويقصد بالهجرتين هجرة إلى الله جل وعلا عن طريق عبادته وحده لا شريك له وهجرة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق متابعته دون اتباع إمام غيره عليه صلوات الله وسلام بهاتين الهجرتين يحصل التوحيد الكامل الحق للمؤمن عبادة الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله حسب ما شرع وبين وحسب ما أحب وأراد محمد الرسول الله عليه صلوات الله وسلامه يقول في طريق الهجرتين في أوائل كتابه في صفحة خمسة وستة وما بعدها عله احتياج العالم إلى ربه أن العالم بأسره فقير وأن الله غني وليست العلة في احتياج العالم إلى الله الإمكان ولا الحدوث كما يقول الفلاسفة والمتكلمون فالمتكلمون علماء الكلام يقولون العلة في احتياج العالم إلى ربه أنه حادث مخلوق والحادث لابد له من محدث والمخلوق لابد له من خالق والفلسفة يقولون العلة في احتياج العالم إلى الله جل وعلا أنه ممكن وجوده ممكن وعدمه ممكن ولا يرجح أحد الممكنين إلا إرادة مريد وقدرة قدير وهو الله جل وعلا يقول الإمام ابن القيم وهذا غلط الإمكان والحدوث علامتان على الفقر فهذا العالم مخلوق لأنه فقير لو كان غنيا لكان خالقا فاذا المخلوقية فيه علامة على فقره وليست المخلوقية في العالم علامة على احتياج العالم إلى رب. وكون العالم ممكن حدوثه وعدمه ويتصور وجوده وفناؤه فالذي رجح أحد الأمرين هو إله عظيم هذا علام على فقره لأنه لما كان فقيرا يتصور أن يوجد وأن لا يوجد وأما الله جل وعلا فلا يتصور زواله طرفة عين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فإذا في هذه السورة وفي السور المكية بعد أن أشار ربنا جل وعلا إلى ما يتعلق به وما يتصف به أشار إلى حال العباد فهم فقراء وفقرهم على قسمين فقر قهري اضطراري قسري لا يخرجون عن مشيئته الكونية وارادته القدريه فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وهناك فقر اختياري طلبنا به طلبنا به بعد أن عرفنا فقرنا الاضطراري وعرفنا ربنا فهو خلقنا ويتصرف فينا سبحانه وتعالى يتصف بكل كمال يتنزه عن كل نقصان ينبغي أن نعبده وحده لا شريك له وأن نحكم شرعه في جميع شؤون حياتنا وسنصير إليه ليوفينا جزاء أعمالنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونحن مقصورون لما يريد ولما يشاء إذا ينبغي أن نطيعه اختيارا وطوعا لننال الأجر الذي أشار إليه ربنا جل وعلا وكثير من الناس يسجد لله طواعية واختيارا وانقيادا لعظمة الله جل وعلا وكبريائه وألوهيته وربوبيته وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فيمتنع عن هذا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 فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ماذا خلقوا هم فقراء إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ما لهم شرك في السماوات ولا في الأرض هم خلقوا شيئا في هذا الكون لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وهذا الأمر يسلم به حتى المشركون ولا يوجد من يجحد توحيد الربوبية إلا من باب المكابرة والمغالطه وأما أنه يجحد هذا من حقيقة نفسه فلا ثم لا وجحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وهنا يقول الله جل وعلا في سورة لقمان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله من أكثرهم لا يعلمون ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله فاذا كان هو الخالق والمتصرف والمدبر وانت ومن معك وجميع ما في هذا الكون لم تخلقوا فيه ذره فينبغي ان تضعوا الامور في نصابها انت عبد تهتدي بهدي الرب سبحانه وتعالى انت مخلوق تعبد هذا الخالق ولا ان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 وإذا غشيهم موج لجأوا إلى الله جل وعلا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور إذن هذا الأمر الأول الذي دار حوله القرآن المكي بيان ما يتعلق بربنا الرحمن وبيان لحال الإنسان وما يحيط به في هذا الكون فالله جل وعلا رب العالمين يتصف بكل كمال يتنزه عن كل نقصان يجب أن يعبد وحده لا شريك له سنقول إليه وأنت أيها الإنسان مخلوق لهذا الخالق لا تستطيع أن تخرج عن إرادته الكونية فالتزم بأمره الشرعي وحذار حذار ان تخرج عن ذلك طرفه عين ولذلك القضيه المقرره مما تقدم انه اذا كان الامر كذلك فلا اسعد ولا احسن حالا ممن افرد ربه بالعباده وهذا ما اشارت اليه هذه السورة هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولا اتعس ولا اشقى ولا اخبث ولا انكد معيشة في هذه الحياه وهلاكا بعد الممات ممن اعرض عن عباده الله وانحرف عن شرع الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم ثم بين مآل الصنف الأول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إذن هذا الأمر الأول الذي دار حوله القرآن المكي بناء القلوب لتتصل بعلام الغيوب عن طريق بيان الصلة بين الخالق والمخلوق سبحانه سبحان ربنا جل وعلا أما الأمر الثاني الذي دار حوله القرآن المكي التحدث عن أمهات الفضائل التي يطالب بها العباد بوصفهم عبادا لله في جميع العصور على مر الأيام والدهور وهذه الفضائل لا يدخلها النسخ كما يقول علماء الأصول في كتب الأصول أمهة الفضائل لا يقع فيها نسخ بر الوالدين الإحسان إلى المحسن الأمر بالفضيلة والتحذير من الرذيلة هذه امهات فضائل وأخلاق عالية يستوي في معرفة حسنها جميع الناس بغض النظر عن كونهم مؤمنين أو كافرين بر الوالدين مطلوب مطلوب فهما محسنان حظ الناس على الفضيلة وتحذيرهم من الرذيلة مطلوب كل واحد يقول مطلوب ونعم الفاعل لذلك فالقرآن المكي كان يشير إلى هذه القضية ولذلك يقول ربنا جل وعلا في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير هذا من أمهات الأخلاق ومن الأخلاق العالية الفاضئ لا يتصور أن تنسخ شريعة من الشرائع هذا الحكم فهذا أمر به المسلمون والناس لوصفهم عبادا لله من عهد أبينا آدم إلى نبينا محمد على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وهكذا يقول الله جل وعلا في هذه السورة مخدرا عن وصية لقمان الحكيم لابنه الكريم يا بني أقم الصلاة ثم يقول وأمر بالمعروف هذه فضيلة هذه فضيلة ينبغي أن توجد في جميع العصور وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يحضه على خلق الصبر واصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم الأمور ثم يحذره من الأخلاق الرذيلة الدنيئة ومن سفسف الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور كل عاقل بوصفه بشرا يقر. بحسن هذه الوصية واقصد في مشك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فهذا وجد في القرآن المكي الإشارة إلى أمهات الأخلاق والفضائل ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الطبري أنه قال جمع الله أحكام التوراة من أولها إلى آخرها في خمس عشرة آية من سورة الإسراء أولها قول الله جل وعلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم انتقل إلى بقية الآيات خمس عشرة آية جميع أحكام التوراة في هذه الآيات جمعها الله في القرآن المكي وصورة الإسراء مكية والتوراة امتازت بذكر الأحكام بخلاف الإنجيل فالإنجيل كان فيه المواعظ وترقيق القنوب والت... و... و... وهي تكمل ما في التوراة فنبي الله عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه يرجع إلى التوراة والمواعظ في الإنجيل أحكام التوراة جمعها الله لهذه الأمة في خمس عشرة آية من سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا ثم انتقل إلى بقية الخصال في النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن التطفيف في الكيل والميزان إلى غير ذلك من الخصال الحسان التي كما قلت لا يتصور فيها نسخ قتل النفس ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فلا يتصور في هذا نسخ امهات الفضائل والأخلاق ذكرت في القرآن المكي الأمر الثالث الذي ذكر في القرآن المكي وعني به القرآن المكي بكثرة القصص والإشارة إلى أحوال الأمم السابقة لأن القصص في الحقيقة هو يقرر, يقرر الأمرين المتقدمين والثاني فرع عن الأول فإذا طهرت القلوب وأفردت علام الغيوب بالعبادة ينبغي بعد ذلك أن تأمر بكل فضيلة وأن تبتعد عن كل رذيلة لأجل تقرير هذين المعنيين ذكر الله القصص ما جرى للأمم السابقة للإشارة إلى أن تلك الأمم أمروا بعبادة الله كما أمرنا وبهذه الأخلاق الكريمة كما أمرنا فكانت النتيجة أن من أعرض عن شريعة الله شقي في الدنيا وما له من العذاب بعد موته أكبر وأفضع القصص وهنا ذكر الله في هذه السورة المكية شأن من القصص فيما يتعلق بالعبد الصالح لقمان ولقد آتينا متى أن لله وفائدة القصص سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله على وجه التفصيل بإسهاب عند قصة لقمان وأذكر الفوائد العشرة من مجيء القصة في القرآن وأنواع القصة في القرآن عند قصة العبد الصالح لقمان لكنني الآن أشير إلى ثلاثة أمور تتعلق بموضوعنا فيما يتعلق بطبيعة القرآن المكي القصة أشارت إلى وحدة الأديان فالله جل وعلا أرسل رسوله بدءا من نبي الله ابينا آدم وانتهاء وختاما بنبينا محمد على نبينا وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه بأمر واحد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وحدة الأديان هذه يستنبطها الإنسان من القصص وفي ذلك, وفي ذلك حكمة عظيمة وهي أن الثلة الطيبة في مكه عندما تريد أن تؤمن ستكون معزولة غريبة عن أهل الأرض فالشرك خيم في أرجاء المعمورة والظلام دامس والضلال منتشر الذي سيؤمن سيشعر بالغربة فالله جل وعلا سيسليه بذكر القصص فيقول له انتبه يا عبدي أنت ما تنتسب إلى شيء غريب أنت نسبك عريق عريق قديم قديم تنضم إلى قافلة عظيمة أول من ركبها أبوك آدم ثم أنبياء الله الذين جاءوا بعده والموحدون فأنت لست بمنقطع النسب وما أتيت بشيء محدث ولا مبتدع إنما هؤلاء الضالون هم الذين يسيرون في بنيات الطريق وفي المتاهات والضلالات وأما أنت فعلى هدى وإذا كنت على هدى وتنتمي إلى نسب عريق شريف أصيل فلا يضيرك ولا يضرك بعد ذلك من عاداك ومن غزأ غمزك ومن آذاك ومن احتقر بك ومن استهزأ بك فالقصص في العهد المكي بمثابة تثبيت قلوب المؤمنين على الحق ولذلك يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام آمرا أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل ما تيتكم بشيء مبتدع وليس مجيء ببدعة وحادث ما سبق له نظير ولا مثيل هذا الكون منذ أن أسس أسس على توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إن الدين عند الله الإسلام ولذلك إخوة الكرام يقول الله جل وعلا في سورتي في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون وإن هذه أُمَّتُكُمْ أمة واحدة وَأَنَا ربكم فاعبدون إن هذه أُمَّتُكُمْ أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ذكر الله جل وعلا هذه الآية في هاتين السورتين إن هذه أمتكم ملتكم ملة واحدة الأمة هنا بمعنى الملة دينكم واحد وهو الإسلام الحنفية عبادة الله وحده لا شريك له كل نبي كان يقول هذا لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغور إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ذكر الله هذه الآية في هاتين السورتين لإشارة بليغه تظهر لي وهي أن من آمن بالله جل وعلا فقد امن من عبد الله وآمن به فقد آمن وتقد آمن واتبع فقد آمن بجميع الرسل واتبع جميع الرسل وانعقد بينه وبين المؤمنين الاخيار اخوه في الله جل وعلا من سبقه ومن سياتي بعده ممن يلحقه ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ومن انحرف عن هذا من كفر برسول من رسل الله الأنبياء فقد كفر بجميع الرسل من تبرأ من الأخوة الإيمانية فقد برئ منه المؤمنون وانفصل من هذه الرابطة الإسلامية فالإيمان برسول إيمان بجميع الرسل والكفر برسول كفر بجميع الرسل كذبت قوم نوح للمرسلين كيف كذبوا رسل الله وهم ما أدركوا إلا نبيهم لان ما أمر به نوح وما أمر به آدم وهو ما أمر به محمد على نبينا وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه فتكذيب نوح يعني تكذيب الأنبياء أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه والإيمان بنوح يعني الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه فمن آمن بنبي آمن بالأنبياء وانعقد بينه وبين المؤمنين ولاء وإخاء إن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون ومن كفر بنبي كفر بالأنبياء وصار بينه وبين المؤمنين عداء وبغضاء فمن كفر بنبي ليس بمؤمن وليس بمتبع لنبي من الانبياء ومن آمن بنبي آمن بالأنبياء وهو من عداد المؤمنين ذكر الله هذا في هتين السورتين المؤمنون يؤمنون بالانبياء جميعا وبينهم وبين المؤمنين ولايه من تقدمهم ومن يلحقهم هؤلاء أهل التوحيد ينتسبون إلى حزب الله المجيد ألا إن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد ابتعد عن هذه الخصلة الحميدة وعن هذه الصفة السديدة فهو كافر بالأنبياء وليس بينه وبين المؤمنين محبة وولاء إذا القصة تشير إلى وحدة الأديان ولا بد اذا من ذكر هذا في العهد المكي ليحصل هناك تقويه للقلوب التي ستكون غريبة في ذلك الزمان فالمؤمن عندما يعلم أن الطريق الذي يسير فيه سار فيه أنبياء الله المطهرون وصار فيه المؤمنون المباركون يقول لي فيهم اسوه كون الناس ظلوا بعد ذلك ما له ولهم فإذا هذا تثبيت وتقوية لقلب المؤمن الأمر الثاني ليشير الله في القصص المكي في السور المكية إلى أن قضية الكفر والضلال والانحراف والضياع والتياه موجودة على مر العصور فمنذ أن وجد البشرية كان يوجد من ينحرف منهم ويضل فإذا وجد ضال فما ينبغي أن نتأثر به وما ينبغي أن يحزننا ذلك بحيث نتخاذل ونجبن أمامه لا من كفر فعليه كفره فلا يحزنك كفرهم الينا مرجعهم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ فإذا لا يضيرنا ولا نتأثر بكفره ولا يعني أننا نهادنه أو نصالحه أو نحبه أو نوده أو نطلب معونة ونصرة منه أو, أو لا لا إنما إذا كفر وقمنا نحوه بما يجب في العصر المكي فلا حرج علينا من كفره كل نفس بما كسبت رهينا فهذه القضية موجودة ولذلك ما ينبغي أن يتأثر المؤمن في العصر المكي بكفر من حوله ولا يبالي بهم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى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 أن في ذكر القصة في القرآن المكي إشارة إلى حجمية تاريخية دينية وسنة اجتماعية مضطردة تشبه الطراد سنن الله الكونية في الآفاق وفي الأنفس لكن تلك سنن كما قلنا كونية هذا ذكر تلك أنثى وليل يأتي يتبعه نهار شمس وقمر وهذا مضطرد للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون القصة تشير إلى سنة من سنن الله الدينية كما أن تلك ما قلنا سنن اجتماعية كونية في الأفاق والأنفس ما هي هذه السنة الدينية هي أن الله سيؤيد الحق وينصر أهله وسيخذل الباطل وينحق أهله هذا لا بد فالله عندما كان يذكر على المسلمين في مكة أخبار المتقدمين إذن في ذلك تبشير لهم أن دولتهم عما قريب ستقوم على أركان متينه لكن بد من الصبر والمصابر ليمحص الله الذين آمن ويمحق الكافرين يقول الله جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم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 فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فإذا ينبغي أن يعتبر هؤلاء بالقصص الذي ذكر في مكه لقد كان لسبئ في مسكنهم آية كيف عاقبهم الله جل وعلا عندما عتوا وبغوا واستكبروا وانحرفوا عن شرع الله قصة قوم عاد عندما عتوا وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآيتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العام على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا اتقون القصص يشير إلى هذه السنة الدينية والحتميه الشرعية التي لا تتبدل أن الله سينصر الحق وأهله ويعز الموحدين وسيخذل الباطل وأهله وسيذل الكافرين كتب الله لا أنا انا ورسلي ان الله له القوي العزيز ولقد إن الله لقوي عزيز ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فهذه الأمور الثلاثه هي محور القرآن المكي أربط القلوب بعلام الغيوب عن بيان ما يتصف به ربنا جل وعلا وما له من حق على عباده وبيان حقيقة الإنسان وما ينبغي أن يكون بينه وبين ربه من صلة عن طريق ذكر أمهات الفضائل الأمر الثالث ذكر القصة في القرآن المكي بكثرة لأمور كثيرة سأذكرك كما قلت عشرة منها إن شاء الله عند قصة العبد الصالح لقمان والثلاثة الآن منها على وجه الإيجاز فيما يتعلق بالتمهيد للدخول في تفسير هذه السورة اذا هذا هو مشور القرآن المكي بهذه الأمور التي تقدمت غير الله الأفكار والمشاعر وأزال العقدة الكبرى عند بني الإنسان وغير الطريقة التي تحصل بها تلك الأفكار والمشاعر أما الأفكار والمشاعر فقد غيرها الإسلام وجعل بهذا المنهج السديد الذي ذكر في القرآن المكي أن فكر الإنسان وشعوره يدول حول الحلال والحرام حول رضوان الله وسخطه لا على منفعة عاجلة ولا على شهوة حاضرة يفكر ويبحث في الأمر حلال أفعله يرضي الله أفعله حرام أبتعده وإن كان فيه من المصالح ما كان هذا متى بعد أن اتصلت القلوب بعلام الغيوب عندما علم الإنسان أن الله ربه ورب كل شيء يتصف بكل كمال تنزه عن كل نقصان أنت بغي أن تصرف سؤولك على حسب ما شرع لك ستأول إليه ليحاسبك على فعلك إذن الحلال والحرام هو الذي يحركنا في هذه الحياة وهذا المقياس كثر به في هذا الوقت إلا من رحم ربك هذا المقياس نحي من الأنظمة والقوانين من فترة فالمقياس عند الناس في الأنظمة وفي المعاملات الفردية إلا ما رحم ربك المنفعة أينما وجدت المصلحة أينما وجدت المنفعة يميل الإنسان وجدت مضره يبتعد شهوة يميل إليها هناك بعد ذلك شيء يرضي الله لا يناسب شهوة يبتعد عنه هذا خلاف المسلمين في العصر الأول يقول الحق وإن كان سيؤدي إلى قطع الرقبة ويلتزم بدين الله وإن كان سيترتب على هذا ما يترتب وأما الآن فهذا المقياس نحي القوانين بدأت على حسب الفكرة الغربية تدور حول الأمور النفعية الدنيوية وصلة المؤمنين بين بعضهم إلا من رحم ربك حول النفع يحتحصل منه نفعا مغنما إذا بينك وبينه ود لا تحصل هذا بينك وبينه افتراق هذا المقياس هدمه الإسلام في العصر المكي عندما غير الفكرة والشعور ففكر الإنسان مرتبط بالحلال والحرام وبذلك ذاق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ثبت في صحيح البخاري عن أم عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل والمفصل على المعتمد يبتدئ من سورة قاف إلى نهاية القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام دخلوا في دين الله بعد أن طهرت القلوب وأخبروا بأنهم سيؤولون إلى الله والمحسن في الجنة في جنات النعيم أولئك لهم عذاب مهين فبشره بعذاب أليم حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا ولو نزل من أول الأمر لا تشرب الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا جاريه بل الساعة موعدهم في سورة القمر والساعة أدهى وأمر وما نزلت البقرة وال عمران إلا وانا عنده في المدينة رضي الله عنها وصلوات الله وسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين فأول ما نزل سورة من المفصل أي من أول ما نزل وتعني بها سورة المدثر وفيها يقول ربنا جل وعلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وهذه نزلت بعد صدر صورة العلق بعد خمس آيات من صورة العلق نزلت صورة المدثر وهي أول صورة اكتمل نزولها من القرآن وأول صورة كلف بها نبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بالرسالة والدعوة والتبليغ يا أيها المدثر قم فأنذر ثم يقول الله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فلما طهرت القروب تعلقت في علام الغيوب نزل بعد ذلك الحلال والحرام إذا الأفكار والمشاعر تغيرت كانت تدور حول شهوات حول ريالات حول لذائذ عاجلة صارت تدور بعد ذلك حول رضوان الله وتبتعد عن سخط الله وغضب الله يحركها الحلال والحرام حرام نبتعد عنه حلال نفعله وهذا مقياس وضابط سلوك الإنسان في هذه الحياة حلال يفعله ففيه رضوان الله حرام يتركه ففيه سخط الله كون النفس تشتهي أو لا تشتهي تميل إليه أو لا تميل ليس هذا في حسبان المؤمن على الإطلاق إذا غير الفكر والشعور أزال العقدة الكبرى المؤمن في هذه الحياة يواجه أعظم مشكلة من أوجدني لم وجدت إلى أي شيء سأصير ما الغاية من لا بد من هذا هذه أعظم عقدة أعظم مشكلة تواجه الإنسان إذا أزالها بحل شرعي مقنع يقنع العقل ويطمئن القلب عاش الإنسان في جنة عاجلة مع ما له من رضوان الله في الدنيا والآخرة وإلا فهو في شقاء وبلاء من أوجدني تقدم معنا في القرآن المكي أن الله جل وعلا أخبرنا أنه رب الإنسان ورب كل شيء خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب فهو ربك ورب كل شيء وجدت ولقد اتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله إلى أي شيء ستقول إليه وستصير إليه ستصير إلى ربك جل وعلا إما في جنات النعيم وإما في عذاب مهين إذا هذه العقدة الكبرى أزيلت بأدلة فطريه لا تكلف فيها ولا مغالطة تدركها نساء البادية ويستوي في فهمها من يحمل أعلى شهادة ومن كان اميا في البادية يرعى الإبل قرر ربنا جل وعلا هذه الأدلة فجعل القلوب في بهجة ونور من أوجدك الذي أوجد كل شيء لما لتقوم بوظيفة في هذه الحياة وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى إلى أي شيء سيأول إليه أمرك إلى الله ليحاسبك على ما قدمت بذلك يستريح المؤمن غير المؤمن عندما يبحث من الذي أوجدني يقول وجدت فلتة وصدفة لن هذا على العجموات وعلى أحطها بركة على الحمار لرفع رأسه ونهق أعظم نهيق استنكارا لهذا وجدت فلتة وصدفة لا لا بد لهذا المخلوق من خالق فأنت فقير كما تقدم معنا فقير في وجودك فقير في بقائك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا وجدت بغير اختيارك ستزول بغير اختيارك في صورة بغير اختيارك إذن هذا الفقر إذن لا بد من أن يستند إلى إله غني بعد ذلك أوجدك ويدبر أمرك وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى إذن هذا هذه العقدة لا بد من أن تزال أزالها القرآن في العهد المكي انظر لانشطاط البشرية في هذا العصر المتقدم المتطور الآسني الردي انظر يقول شاعر الإلحاد في هذه الأيام أتيت لا أدري من أين أتيت ورأيت قدامي طريقا فمشيت من أين جئت لست أدري ولم لست أدري لست أدري من الذي أوجده لا يدري ما لا يدري لا يدري طيب إذن بأي شيء ستسلي نفسك حقيقة والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن لهذا الكون إله سبحانه وتعالى إله خلقنا وكلفنا وسنؤول إليه والله الذي لا إله إله لقتل العاقل نفسه واسترح من, شن... من من شناعة الدنيا ومن بلائها إذا لم يكن لهذا الكون إله ننعم بذكره في هذه الحياة وسنؤول إليه لنتلذذ برضوانه والنظر إلى وجهه في نعيم الجنات والله لاستعجل العاقل الموت في هذه الحياة وكلما اكتمل عقله كل سارع إلى نحي نفسه يعني هي الحياة فقط كالبهيمة ما له إلا أن يعبئ ويفرغ يعبئ ويفرغ ثم بعد ذلك تنظر الحياة صعلوك لا يسوى حذاء باليا بدأ يعربد ويتمرد ويتنمرد ويقطع, ويقطع رقاب الصالحين المتقين ويعيث في الأرض فساد هذه حياه كان بعض الصالحين يقول والله لولا يوم القيامة لكنت أطاق أطاق أي أنفجر أتمزق فإذا هذه العقدة الكبرى لا بد من ازالتها أزيلت في العصر المكي يا عبد الله هذه الدنيا متاع ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع فأنت كلبت هنا بغاية إذا قمت بها ملت سعادة الدارين سواء حصل لك بعد ذلك عز وتمكين في هذه الحياة او لم يحصل وكم من صحابي توفي في العصر المكي ولم يرى دولة الإسلام قائمة في المدينة أجره وجب على الله وحصل السعادة في ذلك العصر وما له من السعادة بعد موته أعظم اذا لا بد من إزالة العقدة الكبرى في هذه الحياة من أوجدك لما وجدت إلى أي شيء ستصير وإلى من ستأول القرآن المكي أزال هذا بأدلة كما قلت تقنع القلب وتشرح الصدر وتطمئن القلب وتطمئن وتطمئن القلب وكما أن القرآن المكي غير الأفكار والشعور وأزال العقدة الكبرى فقد غير الكيفية التي تحصل بها الأفكار والشعور كنت أتمنى أن أنهي هذه المقدمة للقرآن المكي في هذه المحاضرة وهذه الموحدة أقف عند هذا المقدار وأنتقل إن شاء الله إلى إكمالها